بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وَإِنَّكَ لتلقى الْقُرْآنَ من لدن حكيم عليم إِذْ قال موسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نارا سآتيكم منها بخبر أَوْ آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفضلون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 فلما رآها تهدز أَنَّهَا جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إِنِّي لا يخاف لدي المرسلون إِلَّا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سُوءٍ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 وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه وألو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين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 فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أَمْ أَكْفُرُ ومن شكر فَإِنَّمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَّ ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين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 وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا ان قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 أَمَّن أم يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الْأَرْضِ أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن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 أمن يَبْدَأُ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء وَالْأَرْضِ أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إِن كنتم صادقين قُلْ لَا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون اي كان يبعثون بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمور وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ ربك لدو فضل على الناس ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يشكرون وَإِنَّ ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه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 ومن ضل فقل إِنَّمَا أَنَا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آيَاتِهِ فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون